Das schwacht für same lane, der schwach Listen. صرب نغليا هل الأرض أرض الأاش اسمك في السماء يلالي أداء الفنان محمد أبو ناصر الحان وتوزيع ومكساج رقمي الفنان إياد زملو كلمات وإشراف فني فادي زيد فرقة شهداء الأقصى الفنية